بسم الكتاب الرحمن الله الرحيم الر لام لا ألف ذلك فيه ميم هدى للمتقين

الذين ي ؤ م ن و ن بالغيب و ي ي ق م ع ه النابلسي ل إ ل ي ك و م ا أ ن ز ل من ق ب ل ك و ب ا خ ر ه م ي و و ق ن أولئك

على هدى م ربهم و أ و ل ئ ك ه م النابلسي م ف ل ح و إن للعلوم الاسلاميه

ي خ ا د ع و ن ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و م ا ي خ ا د ع و ن إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ش ع ر و ن

وفي ق ل و ب ه م مرض ف ز ا د ه م ا ل ل ه مرضا و ل ه م ع ذ ا ب ن ل ي م ب م ا ك ا ن و ا يكذبون وإذا ق ي ل ل ه م ل ا ت ف س د و ا في ا ل أ ر ض ق ا ل و ا ق ا ل و ا إنما ن ح ن مصلحون س ن ا

ا ل م ف س د و ن و ل ك ع ه النابلسي ي و للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ف ه

ا ل س ف ه ا ء و ل ك ن ل ا ي ع ل م و ن و إ ذ ا لقوا ا ل ذ ي ن آمنوا ق ا ل و ا آ م ن الاسلاميه وإذا ن م قالوا

ش ر ل ه ذهب ا ل ل ه ب ن و ر ه م ك ه دعويه غير ب ص و ن صم ب ك م ع م ي ف ه م ل ا ي ر ج ع و ن أو كصيب من ا ل س م ا ء

فيه ظ ل م ا ت و ر ع د و ب ر ق ي ج ع ل و ن أ ص ا ب ع ه م ف ي آذانهم ا من ل ص و ا ع ق ل ذ ر ا ل م و و ت ا ل ل ه م ح ي ط ب ا ل ك ا ف ر ي ي ن ك الله د ا ب أبصارهم ر ق يخطف الحسنى

وإذا موسوعه النابلسي ا للعلوم ي الاسلاميه قدير يا

س ب د و اسماء ل خَلَقَكُمْ ذ ي و الله ذ ي ك لَعَلَّكُمْ ا ل لَرْضَ فِرَاشًا ا و ل س م ا ء ب ن ا السَّمَاءِ ء وَأَنْزَلَ مِنَ ى

م خ ر ج ب ه من ا ل ث م ر ا ت رزقا ل ك م ف للعلوم ا ت ج ع و وأنتم ا أندادا لله ت م ن وإن ن ك ت في ريب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا فاتوا, فاتوا بسورة م م ا

و موسوعه د النابلسي ء ك م للعلوم الاسلاميه

الله لا يستحي أن يضرب أن م ث ل ا ما ب ع و ض ة فما ف و ق ه ا ف ل ن ا ب ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ن ا ل ا ف ي ق و ل و ن م ا ذ ا

الله ب ه ذ ا م ث ل ا يضل ب ه ك ث ي ر ويهدي به للعلوم ا ي ض ل به إ ل ا ا ل ف ا س ق ي ن ا ل ذ ي ينقضون ن عهد الله من م بعد ي ث ا ق ق ه و ي ط ع و ن ما ي ن ق و ى

هو الذي خلق ل ك موسوعه ما في الأرض جميعا ثم الأرض في ا ل ن سبع س م ا و وهو ت ب ك ل ش ي ء ع ل ي م و إ م ا ل ربك ل ا م ي ه

إني ج ا ع ل في ا ل أ ر ض خليفة قالوا أ ت ج ع ل ف ي ه ا من ي ف س د ف ي ه ا ويسفك ذات مضمون ق ق د س لك ا ل إني أ ع ل م م ا لا ت ع ل م و ن

موسوعه ا ل ن ا ب ل ما ع للعلوم م الاسلاميه م اسماء الله الحسنى

أ موسوعه ا ل م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ل ل س ن ى

م و س ج د و ا إ ل ا إ ب ل ي س أبى واستكبر و ك ا ن م ن ا ل ك ا ق ل ن ا يا آدم ا س ك ن م ت وزوجك ا ل ج ن ة

آ د م من ر ب ه ك ل م ا ت فتاب ع ل ي ه إ ن ه هو ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م ق للعلوم ن ه ا ج م ي ع ا ف س م ا ي ي ت ن ك م م ن ي ه د ى فمن

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه النار ه ف ا خالدون يا بني

إسرائيل ذ ك ر و ا ن ع م ه ا ل ت ي أ ن ع عليكم م ت و و و أ ف ا ب ع ه د ي أ و ل ب ع ه د ك م و إ ي ي ا فارهبون و م ن و ا بما أ ن ز ل ت م ص د ق ا لما معكم و ل ا تكونوا

ولكافر موسوعه ل ا ا ا ت ثمنا ق ل ي وإياي ل ا و ف ت ق ن و ل ا ب ل س ا للعلوم ح ق ب ا ب ا ت ت ك الاسلاميه ح ق وأنتم تعلمون اسماء ل ة الله ا ل ح ي ن ى

واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء امر ربكم عظيم

ع م و ن و ع ه النابلسي للعلوم ك م ت ن وإذا ا ل ا س ل ا م ت ه

لفضيله ا ل ع ج ل ف ت و ب و ر محمد راتب ا ق ت ل و ا أ ن ف س ك م

ذ ل ك م خير لكم ع ن د ب ا ر ئ ك م فتاب ع ل ي ك م إ ن ه هو ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م وإذ ق ل ت م موسى يا ل ن نؤمن ل ك حتى نرى و م ا ل ا س ل ا م تنظرون ثم

واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكنوا منها, منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين على ظلموا

موسوعه ا رجزا النابلسي للعلوم ا ل ا اضرب س ل ا ك الحجر

بقلها من ب ق ل ه ا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

والصابين م و س و الآخر ع ص النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م و ا ف الله الحسنى

خذوا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه واذكروا ما فيه

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين واذ قال موسى لقومه إ إن, ان الله يامركم ان تذبحوا ب ق ر ة قَالُوا

ف ا م و س و ن ه النابلسي ن ل ع ل و م الاسلاميه ا اسماء و الله لمهتدون ا ل إنه يقول إ ن ى

لا ذ ل و ل س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ح ه

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره ة ف ي ك ا ل ح ج اشد ر ة أو شد قسوه و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه الانهار و إ ن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن

فمنها لما يهبط من خ ش ي ة الله وما الله بغافل عما تعملون أ ف ت ط م ع و ن أ ن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

و ي موسوعه النابلسي فتح للعلوم و ن أ ي م ن الاسلاميه م

لا ل ي ع م و ن ن الكتاب إلا ا أ م س و إ ن ه م إ ل ا يظنون ي و ف ل ل ل ذ ي ن يكتبون ا ل ك ت ا ب ب أ ي د ي ه م ثم ل ق و ل و ن هذا م ن عند ا ل ل ه ل ي ش ت ر و ا م ي ل ا

فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئاته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أُولَئِينَ

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ر ا ئ ي ل

「そして私たち و この世 و 変えないといけないの ا すが私たちはこの世を変えないのですが私たちはこの世を変えな و のですが私たちはこの世を変えないのですが私たちはこの世を変えないのですが私たちは私たちはこの世を変えないのです م 私たちは私たちは

موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه أ ن ت ؤ ل ا ء

كي تقتلون أ ن ف س ك م وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان و إ ن ي ا ت و ك م أ س ا ر ي تفادوهم وهو محرم عليكم

ويوم القيامه يردون إ ل ى اشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أ و ل ئ ك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره

فلا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا هم ي ن ص ر و و ل ق د آتينا ل ا ل و م ا ل ا س ل و ا ت ي ن اسماء ع ي ى بن ر ا ل ا ه بروح ا ل ق د س أفكلما ج ن ى

「私の思い出は何でも言えることはないです。

كتاب م ن عند الله مصدق الله لما م ع ه م و ك ا ن و ا ل ن ا ب ل ي س ت ت ف ح و ن ع ل ى ا ل ذ ي ن ك ف ا ف ل م ا م ي ه م

ف ل ع ن ة الله على الكافرين بس ما اشتروا به أ ن ف س ه م أ ن يكفروا, يكفروا بما أ ن ز ل الله ب غ ي ن ان ينزل الله

「私の名前は何でもいいこ ل 言っていないこと言って م ないこと言っていないこと言っていないこと言っていないこと言っていないこと言っていないこと言っていない ل と言ってい و いこと言っていないこ

ق ا ل و ا س و ب م ا أ ن ز ل ع ل ي ن ا ويكفرون ب م ا وراءه ا وهو ل ح ق مصدقا ل م ا م ع ه م ق ل ف ل م ا ل و ن ب ا ء ا ل ل ه م ي ه

قبل إن ن ك ت م مؤمنين و ل ق د جاءكم م و س ى ب النابلسي ب ي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ن

واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا, خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم

قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين

من العذاب ان يعمر

موسوعه النابلسي للعلوم فَإِنَّهُ ن ز ه ى قَلْبِكَ ل ل بِإِذْنِ ا ّ ه ص د ّ ق الاسلاميه م بَيْنَ ب يَدَيْهِ وَهُدًى و ش ر ؤ م ن ن

「なぜならば私たちのために」

ر س و ل من ع ن د ا ل ل ل ه مصدق م ا معهم ن ب ذ ف ر ي ق من ا ل ذ ي ن أ و ت و ا ا ل ك ت ا ب كتاب ا ل ل ه و ر ا ء ظ ه ه و ر م كأنهم لا ي ع ل م و ن

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل و م انزل

انزل ع ل ى الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر

ولقد علموا لمن ا ش ت ر ي ه ما له في ا ل ا خ ر ة من خلاق ولبيس ما شروا به أ ن ف س ه م لو كانوا يعلمون ولو انهم آ م ن و ا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون

موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لَا ت ق و ل س ي ل ا ع ن ا و و ق ل و م الاسلاميه

ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين, ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

م ا ن س خ من آية و ن س ه ا ن ا ت بخير م ن ه ا أو م ث ل ه ا أ ل م ت ع ل و ن ا ل ل ه ع ل ى كل ش ي ء قدير

م و س و أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل و ي ر د و من ل ع ل و م الاسلاميه اسماء الله بأمره الحسنى

تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير.

وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودنو ن ص ا ر ى تلك أ م ا ن ي ه م قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين بلى اسلم وجهه لله وهو محسن فله من محسن وجهه وهو أجره فله

ج ر عند ر ب ه الهدى ش ر ي ه دعويه غير ر ب ح ي و ق ا ل ت ا م ض م و ليست اجتماعي ل ى ش ء

ك م ا كان ل ه م أن ي د خ ل و ه ا إ ل ا ا خ ئ ف ي ن ل ه م في ا ل د ن ي ا خزي و ل ه م ف ي ا ل آ خ ر ه

وقالوا ل ل ل ه ا م ش ر و م فَأَيْنَمَا غ ر ب ت ل و وَجْهُ اتخذ ل ل اللَّهَ ه وَاسِعٌ وَقَالُوا عَلِيمٌ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى ا م ر

موسوعه ا النابلسي ل للعلوم ن الاسلاميه ل ه أو ت ي آية ك ك ق ل الذين ن م مثل قولهم

ت ش ا ب ه ت ق ل و ب ه م ق د بيّن لآيات ل ق و م ي و ق ن ه غ أ ر س ل ن ا ك ب ا ل ح ق ب ش ي ر ا و ن ذات ي ر ولا س أ ل ع ن أ ص ح ا ب ا ل ج ع ي م

ولن ترضى ع ن ك ا ل ي ه و و د ل ن ص ا ر حتى ت ت ب ع م ل ت ه م ق للعلوم إن هدى ا ل ا ل ا س ل ا م ي جاء

م ن ا ل ع ل م م ا ل ك م ن ا ل ل ه من و ل ي و ل ا ا نصير ل ذ ي ي ن آ ت ن ا ه م ا ل ك ت ا ب ي ت ل و ن ه حق ت ل ا و أولئك ت ه ي ؤ م ن ن ومن و به ي ك ف ر ب ه اسماء الله الحسنى ر

واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن

موسوعه ا ل ن و ا ل ع ا ك ف ي ن و ا ل ر ك ع ا ل س ج و د وإذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل ه ذ ا بلدنا م ي ه ل ه من ا ل ث م ر ا ت م ن الله م منهم ن ب ا و ا ل ي و م الآخر

قال ومن كفر ف أ م ت ع ه قليلا ثم أ ض ط ر و ه إ ل ى عذاب ا ل ن ا ر

وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

وأرنا م ن ا س ك ن ا و ت ب ع ل ي ن ا إ ن ك أنت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م ربنا و ب ع ل و م الاسلاميه ت ل اسماء ي ع الله ا ل ح ك ويزكيهم م ة إ ن

موسوعه في النابلسي ي وإنه في ا ن ا ل ل ربه ع ل م م الاسلاميه م ل ل

プーチン大統領選挙への参加はどちらに向かっていくのか

أ م كنتم شهداء إ ذ حضر يعقوب الموت إذ قال, لبنيه اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و إ ل ه آ ب ا ك

إ ب ر ا ه ي م و إ س ي ل و إ إ س ح ا ق ل ه ا واحدا ونحن ل ه م م س ل و ن تلك خلت ل أمة قد ه ا ما ك س ب ت و ل ك م ما س ب ت م و ل ا ت س أ ل و ن ع م م ا كانوا ي ع ل و ن و ق ا ل و ا كونوا هودن ونصارى تهتدوا ق ل بل ا م ي ه

م و س و م ا ك ا ن م ن ا ل م ش ر ك ي للعلوم ا ل ا ز ل إ ل ي ن ا و م ا أ ن ز ل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل

و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب والاسباط وما أ و ت ي موسى وعيسى وما أ و ت ي النبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ف إ ن امنوا بمثل ما آ م ن ت م

موسوعه ن النابلسي و ر للعلوم م ا ن ا ل ك أ ع م الاسلاميه ك م و ن خ ل ص

ام يقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هود او نصارى قل انتم اعلم ام الله

م ن ن ا ل ا س ما و ل ا ه م ع ن ق ب ل ت ه م ا ل ت ي ك ا ن و ا ع ل ي ه ا ق ل ل ل ه ا ل م ش ر ق و ا ل م غ ر ب يهدي ي من ش الاسلاميه ء إ ى ص ر ط م ت ق ي م و ك ذ ك ج ع ل ن ك

و ف س ي ل ه الدكتور م ه م د راتب النابلسي

وان كانت لكبيره إ ل ا على الذي نهدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نري تقلب وجهك في السماء

ف ل موسوعه ل قبلة ي ن ك ترضاها ل و ك شطر ا ل م الحرام وحيثما س ج د ك ن ت م ف و و ل ا وجوهكم شطرة وإن ا ل س ي ن أوتوا ا للعلوم ك ت ا ب ي م ن أنه الحق ن ربهم م و الاسلاميه ا ل ه ب غ ع م ي ع ل ولئن و ن ت ت الذين

و ت ا الكتاب بكل آية م ا ت ب ع ء الله ق ب ت ك وما أنت بتابع أنت ب ق ت م م الحسنى بعضهم بتابع بعض

إ و س و ع ه النابلسي م ن ل ل ع ل ه م ا ل ك ت ا ب يعرفونه ك م ا ي ع ر ف و ن ن أ ب ا ه م

لألا ي موسوعه ن ن ل ل ا النابلسي ا ذ ي ظ ل م و منهم ا تخشوهم خ ش و و و للعلوم أ ت نعمتي م ع ي ك م و ل ك م ت ت ه د ن ك الاسلاميه أ و ن فيكم ر و ن ك م ت ل ل ع ي ك م

آ ي ا ت ن م و ي ي ز ك ك م و ي ع ل م ك ه ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة س ي ع للعلوم م م ما ك م تكونوا ت م ن فاذكروني ذ ك ك ر أ و الاسلاميه ش ك ر و و ن ت ك ف ر و ا الذين آ م ن و ا ا س ت ع ي ن و الله ب ا ص ب الحسنى

إ ن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ت بل ح ي ا ء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

ونقص م ن ا ل أ م و ا ل ل و ن ف س و ا ل ث م ر ا ت وبشر ا ل ص ا ب ر ي ن ا ل ذ ي ن إذا أ ص ا ب ت ه م مصيبة ق ا ل و ا س ل ا ل ل ه وإنا

ل ف ض ي ه م ص ل و ا ت من ر ب ه م و راتب ا ل ن ا ل س ي

م و س و ع ا ئ ر ا ل ل ه ف م ن حج ا ل ب ي ت اعتمر أو ف ل ا ج ن ا ل ع ل ي ي ه أن ط و ف ب ه م ا ومن تطوع خيرا ا فإن ل ل ه ش ا ك ر ع ل ي م إن ا ل ذ ي ي ن ك ت م و ن ي ه

أ موسوعه النابلسي ا ت ا إن للعلوم ا و ا ت و ا وهم كفار س ل ك ا م ي ه اسماء الله و ا ل م ل ل ا ا ئ ك ة و ن ا س أ ج م ع ي ن ى

ا ل م ي ن ف ي ه ا ل ا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا هم ي ن ر و و إ ل ه ك ل إ ل ه و ا ح د ل ا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ر ح م ن ا ل ر م ي ه

ف أ ح ي ا به ل ا ض بعد موتها وبث فيها من كل د ا ب ة وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض لايات لقوم يعقلون

و م ن ن ا ل ا س من من يتخذ د و ع ه النابلسي ل ه ل ل ه و ل و ترى ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا

「私たちは私たち ل 道を歩んでいるのは私た ل の道を歩んでいるのは私たちの道を歩んで ل る。

من الذين ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا م ن الذين ت ب ع و ا و ر أ و ا ا ل ع ه النابلسي و ق ا للعلوم و ا ن لنا كروة فنتبرأ كروة ن ه م م ك ا تبرؤوا منا ك ذ ل ك يريهم ا ل ل ه أ ع م ا ل ه م حسرات ع ل ي ه م

و موسوعه النابلسي ا ا ا ل أ ر ض ح ل ا ل ا طيبا و ل ا تتبعوا خطوات ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م مبين م عدو ن إ ا ي م ر ك م

ب ا ل س و ء و النابلسي ف ح للعلوم الاسلاميه ت اسماء و بل ت أ الله الحسنى و آ ب ا ء ن

ش ي م و ل ا ي ه ت د و ن ومثل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ك م ث ل ا ل ذ ي ي ن ع ق ب م ا ل ا ي س م ع إ ل ا دعاء و ن د ا ء ص م ب ا ء ا ل ف ه م ل ا ي ع ق ل و ن يا

الذين آ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ر

إ ن م ا و س و ع م ا ل خ ن ز ي ر و م ا أهل ب ل غ ي ر ا ل ل ه فمن ا ل ط و ب ا و ل ا عاد ف ل ا إ ث م ع ل ي ه إن الله غفور رحيم إن

ان الذين يكتمون ما أ ن ز ل الله من الكتاب ويشترون به, به ثمنا قليلا اولئك ما ي أ ك ل و ن في بطونهم إلا النار

ولا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب ن ل ي م أ و ل ئ ك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب ب ا ل م غ ف ر ة فما أ ص ب ر ه م على ا ل ن ا ر

و ا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي

موسوعه و أ ل ئ م ا ل م ت ق و ن ي ا أَيُّهَا ا ل س ي ن آمَنُوا ك للعلوم ي ا ل ق ص ا ص ا ل ق ت ل ا ل ح م ي ه اسماء ل ح ر ل ع ب د الله ع ب د و الحسنى ب ا

لفضيله ا ل ب ك ت و ر محمد ر و ف و أ د ا ء

بإحسان ذلك تخفيف موسوعه النابلسي ع ت د ى ع د ذ للعلوم ذ ا ب ي م ل ك في الاسلاميه ق ص اسماء الله ا ل ك ح و ن ى

إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت ان ترك خيرا ا ل و ص ي ة للوالدين و ل ق ر ب ي ن بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه ف إ ن م ا إ ث م ه على الذين يبدلونه

وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أ ن تصوموا خير لكم إ ن كنتم تعلمون

ب ك موسوعه ا ل ر النابلسي للعلوم الاسلاميه ل اسماء سألك الله عني ا د ع ا ن ي

فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم ي ر ش ل و ن احل لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم هن

لباس لكم و أ ن ت م لباس ل ه م علم الله أ ن ك م كنتم تختالون أ ن ف س ك م فتاب عليكم و ع ف ى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الابيض خ ي ط لسود من

ث موسوعه أتم الصيام إلى الليل إلى ل ل ا تباشروهن وأنتم عاكفون وأنتم م في ا ج د د تلك د ا ل ف ل ا تقربوها ك ذ ل ك ي ي ب ن ا ل ل ه آ ي ا ت ه للعلوم ن ا س ل ه م ي ت ق ن الاسلاميه و

و م و س و ب ه ا إ ل ى ا ل ب ل س ي للعلوم الاسلاميه

قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان ت ا ت ا ل ب ي و ت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ب و ا ب ه ا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن

و ا ت موسوعه ا ا ل ل ا ل ل ل م و ا ا أن الله مع ا ل ت ق ي ن و و أ ن ف ق ا ب ي س ب ي للعلوم ا ا ت ل ق و ا بأيديكم إ ل ى ا م ي ه ل ك ة و أ ا س ن و ا إ ء الله يحب الحسنى م ي ن وأتموا الحج والعمرة الحج لله

ف إ ن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريض ا و ب ه أ ذ ن من راسه ف ف د ي ة من صيام أ و نو ص د ق ة أ و نسك فإذا

م ا ت ا ف م ن ت م ت ع بالعمرة الحج إلى فمن تمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة اذا رجعتم تلك ع ش ر ة كامله ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ل ة يكن حاضر واتقوا الله

私たちは今日の夜のこ

م و س و ع ف ا ل ف ا ذ ك ب ل س ي للعلوم ا م ر الحرام ا ذ ك ك ر و ه ا ه د ا ك كنتم م من قبله وإن ق ب ل وإن ن ك ت م ي ه

ل م ن الضالين ي ثم أ ف و ا من حيث أ ف ا ض ا ل ن ا س و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه إن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م ف إ ذ ا ق ض ي ت م م ن ا س ك ك م ف ا و الله ا كذكركم الحسنى

ف م ن ن ا ل ا س مَنْ ي ق و ل ر ع ه ا آتِنَا ا فِي ل د ن ي ا وَمَا ل ه س ي ا للعلوم آ خ خ ر ة مِنْ ن مَنْ ن ه م يَقُولُ ر ب الاسلاميه آتِنَا ا فِي د ن ي ح ن ة وَفِي ا

م و ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر أولئك لهم ن ص ي ب مما ك س ب و و ا ا للعلوم ه س ر ي ا ح س ا ب ذ ك الاسلاميه ل ه في أيام فمن تعجل ا ف م ا ء ا ل ي ه ومن الحسنى

إثم ع ل ي ه ل م ن الدكتور محمد ر ا ت و النابلسي

موسوعه النابلسي ا للعلوم ه ى ما في قلبه ه و ألد ل ا ا خ ص و إ ذ ا ت و ل ى س ع ا ف الأرض ل ي س د ف ي ه ا و ي ه ل الحرث والنسي ك

والله لا ا يحب ل ف س ا د و إ ذ ا قيل ل ه ا ت ق ا ل ل ه أخذته ا ل ع ز ة ب ل ث ف ح س ب ب ه جهنم و ل ي س ا ل م ه ا د و م ن الاسلاميه ن من اسماء الله و الحسنى ل بالعباد يا أيها الذين ه أيها رؤوف يا آمنوا دخلوا في

ل ل م و س ب ع ه النابلسي ا ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ز حكيم

هل ينظرون إ ل ا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام و ا ل م ل ا ئ ك ة وقضي لم و إ ل ى الله ت ر ج ع لهم سلبني إ س ر ا ر

البينات ه موسوعه النابلسي ا من ا للعلوم ن الاسلاميه س ت

أن ت د خ موسوعه ل ا ياتكم م ث ل ا ل ذ ي ن خ ل و ا من ق ب ل ك م م س ت ه م ا للعلوم ب أ س ا ا ء و ض ر و ا ء ز ل ا و الاسلاميه و و ل ذ ي ن آ ن و ا م متى نصر الله ألا

إن نصر الله قريب يسألونك ماذا قل ر ي ي ب س أ و ن ك ما ذ انفقتم ي و ن ن قل ق ما أ ف من خير فللوالدين و ا ل ق ر ب ي ن واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم

فكتب ك ع ل ي م القتال و ه و كره لكم و ع ه النابلسي ل و ع ه و م الاسلاميه

تحبوا وأنتم تعلمون الحرام وهو والله يسألونك شيئا لا الشهر شغل يعلم لكم عن قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام و إ خ ر ا ج أ ه ل ه

فيمت وهو كافر ف أ و ل ئ ك ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل ا خ ر ة و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر

هم فيها خالدون ان الذين آ م ن و ا والذين هاجروا وجاهدوا, وجاهدوا في سبيل الله أ و ل ئ ك يرجون ر ح م ة الله والله غفور رحيم ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسد قل فيهما إ ث م كبير ومنافع للناس

والله ل ي ع موسوعه ا ل م د من المصلح ل ا ء ا ل ل ل ه أ ع ن ا ل ل ه ع س ي ز حكيم و للعلوم ا ا تنكه م يؤمن ش ر ك ا ت حتى أ م مؤمنة خير من مشركة ة خير ل و ع ج ب ت ك الاسلاميه ت ن ش ر ك

حتى موسوعه ل ب ا م ن خير من ا ب ل ك ي للعلوم ا ل ن ا ر و ا ل ل ه ي د ع و ن

إلى م و س و ة ه ا ل ن ه و ا ب ي ن آ ي ا ت ه ل ل ن ا س ل ع ل ه م يتذكرون و ي س أ ل و ن عن ك ا ل م ح ي قل ه و اسماء ا ل ن س ا ء في ا ل م ح ي ن

وَلَا ت ق ر موسوعه ه ن حَتَّى ر ف إ ذ النابلسي ت ط ه ف ت و ه م ث أَمَرَكُمُ ا ل ل ه إِنَّ ا ل ل ه ي و م الاسلاميه ت و ب ي وَيُحِبُّ ن ت ط ه ر ن

حرث ل ك م ف ا ا أنا ت شئتم و وقدموا حرثكم ل أ ن ف س ك م واتقوا ا ل ل ه و ا ع ل م و ا أ ن ك م م ل ا ق و و ب ش ر ا ل م ؤ م ن ن ي د راتب النابلسي وتتقوا أن

و ت ت ق و س و ع ه ا ل ن ا س و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م ل ا ي و ا خ ذ ك م ا ل ل ه ب ا ل ل غ و ف ي ه

ي موسوعه بما ك ا ل و ا ب ل س ي ل ل ذ ي ي ن و ل و ن م ن ن س الاسلاميه ئ ه م تربص أربعة أشهر فإن فا

فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله ر ح ي م و إ ن ع ز ه ا ل ط ل ا ق ف إ ن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م و ا ل م ط ل ق ق ا ثلاثة ت يتربصن ر بأنفسهن و ولا يحل لهن م ن م ا خ ل ق ا ل ل ه في أ ر ح ا م ه ن إن

كن ي م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ب و ل ت ه أحق بردهن في ذ ل ا س ل ا د و ه

إصلاحا ولهن م ث ل الذي ع ل ي ه النابلسي ل درجة ل ل ه ع ز ز ي ح ك ي م ا ل ط ل ا ق م و ت اسماء ن فإن ساكن تسريح الله ي ح الحسنى م و

「私は私の心を失ってしまったのですが私は私 ا, آ, ا, إ ل を ي ってしまっますが私はし

م لا ح د و د ا ل ل ه ف ل ا ج ن ا ه ع ل ي ه م ف ي م ا افتدت ت به للعلوم ك حدود ا ل فلا ه ت ت ه الاسلاميه

حدود الله

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلون اجلهن فامسكوهن, فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظ ل م ن

ولا ت ت خ موسوعه ا آيات ه ز النابلسي و ذ ك ر ع م ه ع ك م وما أ ن للعلوم ي من ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ا م ة ي ع ظ ك م ب ه واتقوا الله واعلموا الله

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن

أ ز ك ى لكم و أ ط ه ر والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون والوالدات يرضعن أ و ل ا د ه ن حولين كاملين لمن اراد أ ن يتم ا ل ر ض ا ع ة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا ت ض ا ع ن

م و ب و ل د ه ا و ل ا م و ل و د للعلوم ه ب و د ه و ى ا ل ر ث ث ل ذلك فإن ر ا د ا ف ص ا ل ا عن تراض م ن ه م ا و ت ش ا و ر ف ل ا جناه ع ل ي ه م الحسنى وإن

تسترضعوا أ و ل ا د ك م فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما

ا ت موسوعه ا النابلسي ل ل ه م م ا ت ع و ن ب ر و ا للعلوم ذ ي ف ن ن ويذرون ك م أ ز الاسلاميه ه

فلا موسوعه النابلسي ف ع في أ ه ن ب للعلوم ف الاسلاميه ل ه ب م ت ع و ن

ولا ع موسوعه ا ا ل ن ك ا ح حتى ي ب ل غ ا ل ك ت ا ب أ ج ل ه و ا ع ل م و ا أن الاسلاميه ل يعلم ه م في ف أ ن ك م فاهذروه ا و ع م و أن الله ل غفور ح ي لا ل جناح ع ك

إ ن ط ل ق ت م ا ل ن من قبل ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن ف ر ي ض ة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و إ ن طلقتموهن من قبل ا ن

من قبل أ ن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفو ن أو يعفو الذي بيده عقده النكاح وأن تعفو

رب موسوعه ولا ت ا النابلسي ت الصروات ل ل قانتين ر ا ل ا و م الاسلاميه ل ه ف ذ ك ر و ا ا

موسوعه ك م ن النابلسي و للعلوم ا ج ه م ت الاسلاميه ح و ر ر إ خ ا

ف موسوعه النابلسي ف ا ج ح م ا ف ع للعلوم ن أنفسهن ا ا في معروف من و ل ه ز ز ي حكيم و ق الاسلاميه ت متاع ا ب م ع ر و ف ح ق ى ل ت ق ن يبين كذلك ل ل ا لكمون

الكلم م ت ع ق و الطيب العقيده و ا ل ا ه ج ا ز

أولوف ح شركه الموت فقال الهدى ل موتوا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت و ا في سبيل الله و ع ل م ي

إ ذ قالوا لنبي إ ل ل ه م ب ع ث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم و

إ م و س و ع م ا ل ن ا أ ل ا ت ق س ي للعلوم ا ا ا ل ا نقاتل س ل ا م ن د ي ا ا ر ن وأبنا

ف ل موسوعه ا ل ي م النابلسي ق ل ا إلا للعلوم ه الاسلاميه ل م و

والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إ ن آ ي ه ملكه أن ياتيكم, ان ياتيكم التابوت فيه س ك ي ن ة من ربكم و ب ق ي ة مما ترك آ ل موسى وال هارون تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة

إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ة ل ك م ح م ن

فلما فصل قانوت بالجنود قال إن ان ل ل مبتليكم قال ه إ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فانه مني إ ل ا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم فلما جاوزه

هو والذين آ موسوعه ن ق ا ل و ا ب ل س ي ل ل ا ل ي و م ب ج الاسلاميه ن وجنوده و ت ن يظنون ن أ م

م و ل ا ق الله كم من ف ئ ة ق ل ي ل ة غلبت ف ئ ة كثيره ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا, ربنا أفرع

علينا ص ب ر موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه فهزموهم ه وقتل اسماء ل الله ا ل م ل ل ك و ا ح ك م وعلمه مما ة يشاء

م و ر ف ع ب ع ض ه م د ر ج ا ت ت و ي ن ا ع ي س ى بن م ر ي م ا ل ا س ل ا أ ي د ه بروح ا ل ق د س ولو ش ا ء الله مقتتن ا ل ذ ي ن من بعدهم من, بعدهم من بعد ما بعد جاء

موسوعه ن ن ك ل و شاء النابلسي للعلوم الاسلاميه ي

موسوعه النابلسي يوم و ل ل ع ل و ل ا ل ا ع ة و ا ل ك ا ف ر و ن ه م ا ل ظ ا ل م و ن ا ل الله إ ه إ ا و ا ل ح ي القيوم

و و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ا س م ا وهو ا ل ع ل ي الحسنى

موسوعه ا ل د ن ا ل غ ي يكفر فمن ب ا ل ط ا غ و ت و ي ؤ م ن ب ا للعلوم ه فقد استمسك ا ب ل ر و ة ا ث الاسلاميه ولي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا يخرجهم من ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ن و ر

وَالَّذِينَ ك ف موسوعه م النابلسي خ ر ج و ن مِنَ ه م ا ل ن و ر إ ل ى ا ل ظ و م ا ت أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خَالِدُونَ

الم تر الى الذي حج ّ ابراهيم في ربه انا اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت

من ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوم او أ بعض يوم قال بل لبثت م ئ ة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه م وانظر الى حمارك ولنجعلك آ ي ه للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما

فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير

موسوعه ا ل ن ا في س ب ي ل ا ل ع ل ك م ث ل حبة ننبتت, ننبتت س ب ع س ن ا ب ل ف ي كل ص ه ل ة م ا و الله ي ض ا ع ف ل م يشاء

قول م ع ر و ف و م ف ر ة خير م ن ص د ق س ي ت ب ع ه ل و م الاسلاميه

الذين آ م ن و ا لا ت ب ط ل و ا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ما ينفق ل ه ر ئ ا ل ن ا س و ل ا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ف م ث ل ه كمثل ص ف و ا ن ع ل ي ه ت ر ا ب ف أ ص ا ب ه و الله ب فتركه ص ا ل ا ي ق د ر و ن

على شيء م م ا ك س ب و ا و ا ل ل ه ل ا ي ه د ي ا ل ق و م ا ل ك ا ث ل ا ل ذ ي ن ينفقون أ م و ا ل ه م ا ت غ ا ء م ر ض الله ا و ت ت ث ب ي ا ن ف س ه م كمثل ج ن ة جنة بربوة كمثل نصاب ا ه ى

ف موسوعه ا ضعفين فإن ل م ي ص ب ه ا و ا ب ل ف ي ل و ا ل ل ه بما ت ع م ل و ن بصير أيود أ ح د ك م و ن

أن تكون و له جنة ا س م ن ت ت ح ه ا ل ن ه الله ه فيها الحسنى ك ب ر ر وله ذرية

موسوعه ا إعصار, إعصار فيه ن ا ر فاحترقت ك ذ ل ك ي ب ي ن ا ل ل ه ل ك م ل ا ي ا ت ل ع ل ك م تتفكرون ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آمنوا

أنفقوا م ن طيبات ما ك س ب ت م و ع م النابلسي أخرجنا ل للعلوم و الاسلاميه واعلمون

ا ل ل ه غني حميد الهدى ش ي ط ش ر ك ف ق ر و ي ه م ر ك م ب ا ل ف ح ش ا و ل ي ه ذات م مغفرة م ن ه و ف ض ن ا والله و ا س ع ع ل ي م الحكمة من يؤتي يشاء

فإن الله ل ي ع موسوعه م للظالمين من إن ا الصدقات ن ا ل ف ق ن ا ب ل خ ي ر للعلوم ك ك م و ن ف من س ي ئ ا ت ك م ل ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ه

ل ي س ع ل ي ك ه د ا ه م و ل ك ن الله يهدي م ن يشاء

لا ي س ت ط ي ع و ن ضربا في ي الأرض ح س ب ه م النابلسي تعرفهم م ا ل ل ع ل و ن الاسلاميه ن ح ف ا و ا تنفقوا من خ ر فإن ا ل ل به عليم الذين ينفقون

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه خوف ي ه م و ل ه ح ز ن و

الذين ي أ ك ل و ن ا ل ر ب ل ا ي ق و و م ن إ ل ا كما ا يقوم ل ذ ي يتخبطه ا ل ش ي ط ا ن م ن ا ل م س ذ ل ك ا م ي ه ا ل س م ا مثل الربا وأحل الله ا ل ب ي ع و ح ر الربى م ف م ن ج ى

أ موسوعه ف ا ن ت ه ف ل ه م ا س ل س ي للعلوم الاسلاميه

هم ف ي ه الهدى خ ا د و ن يمحق ا ل ل ا ل ر ب ش ر ل ص د ق ا ت و ا ل ل ه لا ي ح ب كل ك ف ا ر ن ث ي م إن ا ل ذات ي ن ن آ م و وعملوا ل ل ا ا ا ص ح و أ ق ا م و ا ا ل ل ص ا ة و آ ت و ا الزكاة ل ه م أجرهم ا ه م

أ ج ر ه م عند ربهم و ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا هم ي ح ز ن و ن ي ا أيها ا ل ذ ي للعلوم الاسلاميه ق ا ب ق من ا ل ر ب

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله و إ ن تبتم فلكم رؤوس أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون و إ ن كان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة ل ا م ي س ر ة و أ ن تصدقوا خير لكم إن

ت موسوعه م ت ر ج و ن ف ي إلى ا ل ل كل ه ثم توفى ن ف س م ا ك س ب ت وهم ل ا ي ل و ن يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إ ذ ا س ل ا م ي مسمى

إ ل ى اجل مسمى فاكتبوه

وإن ت ف ع موسوعه ا فإنه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه

موسوعه من النابلسي و د الذي ت م م ي ل ل ه ربه و ل ا الشهادة تكتم و م ن ي ك ت م ه ا فإنه آثم ق ل ب ه و ا ل ل ه ا م ي ه

والله ع ل ى كل شئ ي قدير

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إ ن نسينا أ و ا خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا

ا غ ف ر ر لنا ا و ح م ن الله أ الغني ا الجزء الاول